A'udhu bi-Allah min al-Shaytan ar-Rajiim, bismi Allahi al-Rahmani al-Rahim. İqrâ' bismi Rabbi kalâdi khalqa, khalqa al-insân min al-qa. İqrâ' warabbuka al-akram, al-lâdi 'alâm علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرعاه استغنى إن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 كلا لإن لم ينتهن نسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب